Subhanaladzii asrabi abdhi laylan min al masjid al haram ila al masjid al akhur al ladzibaratna haulan liniyahu min ayyatina innuhu al seming al baciir wa atainahus al لا تتخذوا من دوني وكلا ذرية من حملنا مع لوح إنهم كان عبدا شكورا وقطينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أري بأس شديد Fajasu khilal al diyar, wa kana wadham ثم رَدَدْنَا لكم الْكُرَةَ عليهم وأمددناكم بأموال وَبَنِينَ وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم أَحْسَنْتُمْ وإن وَإِنْ أَسَأْتُمْ فلها فإذا جاء وعد الآخرة الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ ولي ما دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبغوا ما على تبيرا. عسى ربكم أيه رحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إِنَّ هَذَا القرآن يهدي الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان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 ان غنم متر فيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فحط عليها القول فدم نرناها تدمرا وكم اهلكنا من القرون من بعد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 كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذن مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا يبن غن عنتك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوفى ولا تنهرهما وطل لهما طولا كريما واغث ظلهما جناح الذل من الرحمه وقرب برحمهما كما رباني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين وآت ذا حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر اِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَن يَكُنْ فِى ذَٰلِكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنُ حَتَّى يَذْلُغَ أَشُدًّا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِ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 tak huruq al-ard walam tiblul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 مدحورا أفأصفقوا ربكم بالبني واتخذ من الملائكة إثنا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا اللذ تَغَاوَى إِلٰهِ الْعَرْشِ سُبِيْلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِنْ من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 مستورا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُمْ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَىٰ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورَىٰ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْو إن نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أوض كيف ضربوا لك الأنثى لفظلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أذا كنا عظاما ورفتا إن لَمَ بَعَثُونَا خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنْ ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يَكُونَ قَلِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ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 يرحمته ويخافون عذابا ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوا وان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 وَأَنْتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُنْسِنُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً مِنْ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قضيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ان ابن يس قال اسجد لمن خلقت طينا قال ارىيتك هذا الذي كرمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك النذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجانا نم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمفورا وافسّفز من استطعت منه بصوتك وافسّفز من استطعت منه بصوتك وأجل بعلين بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غررا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان Laysa laka 'ala ayyin sultaanu wa kafaa ربكم الذي يسجينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياكم Fala mala jajum ila al bari, agratum, wakala al imusan kafura. Afa minum ayi yuxifah bikum jalib al bari, au yursil alaykum haqibar. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا فَيُنْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَاصِرًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْنًا يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خميلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف al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 Firabukum, A'lam bimana, wa Ahdasabila, wya'saloonak'an Ruḥ. Qul Ruḥ min amri Rabbi, wa ma autitum min al-'ilm illa qalina, wa la inshina la nizhaban Nabi ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلَّ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ما مؤوان جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظامه Aida kuna agama warfatan, aina lam bengusun cipta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 Jikalau aku menangkap dengan takutnya, maka manusia itu akan menjadi kotoran. Dan kami telah memberikan Musa sembilan ayat yang jelas. Jadi, tanyakanlah kepada orang Israel untuk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 Faidza jaa awal dunul akhirat jannah bila fifa, wabil hqaa uzalna Aur sena ke ilah mubashirah dan nizirah, wa Qur'an farqnahu li tukrahu'ala nasi'ala mukthirah dan zannahu ta'uzilah. Qul aminu'bihi atau الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعون وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ